ومن يبتر غير الإسلام دينا فن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتر غير الإسلام دينا فن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين